والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل رباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا قوطكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أخواجا وفتحت السماء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 مَبَسَّقًا جَزَاءً عِفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِل ياقينا مفاجأة حذائق وأعنب وكواعب أدراب وكسندها طا لا يسمعون فيها رخوة ولا كذاب جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يمركون منه خطاب يوم يقوض الروح والملائكة صف لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صار ذلك اليوم الحق ۚ قَفْ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّقَىٰ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا ۚ إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ۚ يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا كن <تصفيق>